وَلقد أنزلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قل يا قوم مُتَسَعْجِلُونَ بِالسَّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ عَلَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيِّ بيك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم فتنة وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبي تَنجُو وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدَنَا مَحَلَّكَ أ கூலிவலிமீது அக்லி ஓ நோதூ மூ ம وَمَن كَرُمَ نَمَك رَأْنَا وَقُمْ لَا يَشْعُرُونَ سَنُفْرِكُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَن نَّدَمَ مَرًّا قُمْ مَنْ قُمْ الْجَمْعَيْن فَطَيَّبَتْ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وطن اذ قال لقمه اتون الفحشه انتم ترون فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ تتجه نحو